الى الوطن ومضى وقصيدة ثق لو بالعراق يصير طوفان ونبي الله نوحي رد علينا يباوع بالبشر ما يلقى انسان ويصعد وحده وتمشي السفينة ثق لو بالعراق يصير طوفان ونبي الله نوح يرد علينا يباوع بالبشر ما يلقى انسان ويصعد وحده وتمشي السفينة من سجن السجن جبت العمر يا عراق وعليك بكل وقت مصلت كفارك السوادعيون شعبك ما اجاك انسان اجد كل هالزواد عيون آبارك ما باسوك خوتك وانت خد القاع او دمعت ينعل طولك يجرى ننهارك بسك يا وطن لا تشعل لهم نار غموك العرب والدفة وبنارك ذلتنا الدول ردينا مكسورين بس انت الغريب امدلل بدارك مثل حاتم چنث تذبح فرس للضيف بس شعرت فرس ما يسوق الطارك ذلتنا <تصفيق> الدول ردينا مكسورين بس انت الغريب امدلل بدارك مثل حاتم چنث تذبح فرس للضيف بس شعرت فرس ما يسوى خطارك يجدل ماي شعبك وانت ذو النهرين يجدل ماي زرعك وانت ذو النهرين خلصت العمر تزقب زرع جارك زرع جارك كبر ما مد علي كفياي بس مد اربطة وعبرها لسوارك مو امريكا ثارك يجد الماي زرعك وانت ذو النهرين خلصت العمر تزقب زرع جارك زرع جارك علة وما مد عليك فياي بسمد ارضتها وطفرها اسوارك مو امريكا ثارك لا ولا صدام كون من العرب ناقذ لك بثارك لا تزعل علي من حق له مليت مينو بقد احتمل وبضلع بسمارك مينو اتجرها على طوله وانت دربك سيف وانت حك ملح ويكمل مشوارك بردا غطته او ضل خايف ابراهيم وانا جلد وتحملت نارك مو عمت منو منو الجرح على طوله وانت دربك سيف وامتاعك ملح ويكمل مشوارك بردا غطته اوض الخايف ابراهيم وانا بطرق الجلد وتحملت نارك قادوني بحبل وعيوني معصوبات ما طلعوا حرف من خزنة سرارك بعد شكتر بعد مو انا لول ذاك داراني الوقت وانت الوقت دارك من شف يسلم خد ضلي خاف من قد ما بك من في طارك وانا بيا وكيت يسطرني هذا وداك قبل وي الهوى من يطقني اتارك او من شف يسلم خدي ظل يخاف من قد ما بجم نجفوف سطارك وانا بيا وقت يصطرني هذا وذاك قبل وي الهوى مني طقني اتعارك وعذرتك يا وطن لن انا ذات لو غيري وعلي ما يقبل عذارك لو اشرف شعب بالدنيا عايش بيك جا جملة بمزاد باعة ديارك بس احنا وعلي بس احنا وعلي كم مرة تقنجوح وبعنا هدومنا وما بعنا زنجارك وغيرك بس احنا وعلي كم مرة تقنجوح وبعنا هدومنا وما بعنا زنجارك وغيرك يا وطن لو قلنا حق نختار نعوف الدنيا كلها ونرد نختارك دي نارك سقط در رجليا بس يسحك دول من يمشي دي نارك. المن وغيرك يا وطن لو قلنا حق نختار نعوف الدنيا كلها ونرد نختارك دي نارك ثقط ونسحق بالرجلين بس يسحق دول من يمشي دي نارك قل تشتعل شو كلهم ابن زياد بس انت الحسين او شعبك انصارك نلطم عالصدر كل ما سمعنا اخبار خلصت العمر دم تنزف اخبارك امس قصا شعرهن بابل واشور وشقا زيجهن من باقى واتارك سبا وصف اني واتارك سبو سومر بعد شمتاني يا ابو الهول وبرج بيزغ تصب لي العشتارك صاير ما تشور يا ضريح عزير باقوك اليهود وباقو احبارك وباقو عاجعات وورقة الميلاد ونسينا ان انت بعمر يا ادم صيارك امس بيك احلمت نبي وتبعوك وعلى فراشك لقيتينوح كرارك وتقطب صاحبك بس صاحبك شذاب بتعنك زلف دلاه ما ثارك وانسحك بيت العناكب وارملات الصيح وبقتروس الحمام امتشرة بغارك لازم تفتخر بس انت لاختارك مقبرت الايمة وربك اختارك يا أثرف وطنا واخصب أرض الموت اللي يريد يضل عدل يتغطى بحجارك ولكن يا وطن اعذرني لو غجيت انا قلبي عليك ونار من نارك تظل اليابك الطف انت للاجيال وتظل اليابك تذبح انصارك وتظل اليابك يومية التحسين ومثل زخ المطر تساقط اطمارك وتظل اليابك اهلك سباية روح وارماحك رجع